أقوى رياح العذل ما تقدر تهده واللجفة لو تنفس حدما براجة تغانم الوصف لأن البعد لا بده يأتيك في يوم ثم يأخذك بدراجة الليلي أنك تلين وتترك الشدة والليلك أني مسولف بكل هالراجة لأني بزعلان واللي نرتجي مده يا باب قلبي ويا قفله ومزلاجة زعلت تغلي ومن تزعله من قده قدام كلن يبي دربك ومنهاجه غالي وتبخل علي وتطول الصدة الله يسامحك يا ولك الحاج صح وصامت شعرنا